غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ألف لا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا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 ان الذين كفروا لايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء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 هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيغٌ فيتبعون, فيتبعون مَا تَشَابَهَ منه ابتغاء مَا وابتغاء مِنْهُ الْفِتْنَةِ تَأْوِيلِهِ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا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 وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إِنَّ في ذلك العبرة لِأُولِي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها وأزواج, مطهرة وأزواج مطهرة ورقوان من الله قرطوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا, الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاقفِلنا ذنوبنا الذين يقولون ربنا انانا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو لا والعزيز الحكيم.